وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس ذات سكارا وما هم بسكر ولكن عذاب الله شديد.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 الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة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 وَتَرَ لَرْضَهَا مِدَّةٌ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءُ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَمْبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ فَهِجْ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 ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير نقما ان به وان أصابته فتنه انقلب على وجهه خاسرا الدنيا ولا اخره ذلك هو الخسران المبين يدعو من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 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب للسماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين اشركوا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 وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فالذين كفروا قطعت لهم سياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به في بطونهم والجلود ولهم مقاعد من حديد كلما اراد يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار يحلون فيها يحلون فِيهَا مِنَ سَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَاءٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حرير وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صراط الحميد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 وَإِذْ نَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَنَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرِ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَارْكَعِ السُّجُودَ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِيَّاتٍ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة لنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُنْفُضُوا ذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ أَنعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عليكم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 محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة لنعام فإلهكم إله واحد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 وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اللَّهُ أَيُّ يَقُونُ رَبُّ اللَّهِ وَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِهِ لَهُدِمَتْ صَوَابِعُ ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصبوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور وان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 من قريتنا هلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبيรม وعطلت وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَضْفَةَ فتكون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوَّلَ يسمعون بها فإنها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عنده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 إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في ياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إِنَّ لَئِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ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 إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة أو عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَا يَنْصُرَنَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُونٌ غَفُورٌ ذَالِكَ بِأَنَّ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 ان الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه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 آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم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 إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق القدره ان الله له قوي عزيز الله يصطف من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير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 So the glorified God صدق الله العظيم.